أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه خدى للمتقين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 م فَهُم لا يَررجعونأَْ كَصَّ منِهم مِ السَّماءِ فيِيهِ ظُلماتُ وَرَحدُ وَبَقُ يجعلونَ صابِعهُم يجعللون صابِعهُم في آذَالِهِم مِن الصاقِقِ حَدَرًا الموت واللههُ مُحيط بِالكافِرين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 فَخَْرجَ بِهِ مِنَ الثَّبَرَاتِ رِسْقَكمْ فَلاَا تَجعلُون اللله أَدَدَو وَأَتُم تَععلمون وَإِن كُُم في رَيبٍ مِماا لَزَلَّ عَ عَبدِناَا فَأتُوا بِسُورَ فَأتُ بِسُورَةٍ, بسورة مِ مِثْلِهِ وَدْروش هَدكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار.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 بِ أُلِ قُُ صَادِقين قالوا سُببحانكَ ل إََِّلَن إَِّ مَا عََّم تَن إِكَد العليمُ الحكِيم قلَ يَ آدَمُ أَ بِهُم بأَسمائِهِم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة, تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بَعْضُكُمْ لبعض عدو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 وَقل نندخُل هذه القرةَ فكلوا منها حيث شٌْ رد وودقل البابس الجد وودخل البابسُ الجد وقولوا حّة الن فيلَ خطياكُ وَوسنزيد للحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يبسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 قلاتَّقَدم غِدَ الله عَهد فَلَي يُخْلِفَ اللهَّهُ عَدَ أَمْ تَقولُونَ عَلَ اللهَّ مَا لا تَعْلَُون بَلَمَن كَسَبَ سَيئَتَ حاقَت بِهِ قَق أَتْ فَأُولائِكَ أَصحابُ الن قُنْ فيِيهَا قَالدُون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 قررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفؤون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 صاروا <tries>